بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله الله اللهم الحمد الله هيك اشهد اخوكم ابو كل من سبقت له في الجهاد تغبرت فتغبرت في بسبيل الله يوم من الأيام إليكم يا من خفتم معاه ودهنتم الشهداء ورويتم لجرافكم وجمائكم أرض العزة والإباء إليكم يا من أخفتم أعداء الله ووففتم في ذات الله إليكم يا من عرفتم معنى العزة في حمل السلاح والإعداء اتنشفتم عبير الجنة في أرض الجهاد إليكم يا من أدرتتم كيف أن الدنيا خلوة خضر رصكم بحديث يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيلنا انفروا في سبيل الله استاطلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مساع الحياة Ya hər şeyə səna ləhə həyat نعم على الموت الذي يفضل منه أكثر الناس أحسبك ستقول أنه الشوف إلى الله وطلب الجرنات أحسبك ستقول تحملت الأذى في سبيل الله لأنعم في الآخرة في العيش الوظيف والأمان الحقيقي خرجت أن تغي القتل مظالم طمعا في ثوام الله وافتغاء مراضي خرجت إلى الجهاد لرفع راية الدين وتحكيم شريعة رب العالمين بعد أن حكم فينا الطاغول Azərbaycan, azərbaycan, azərbaycan, azərbaycan. يا أيها المجاهد أنثيث أنه لا واجب أوجد بعد الإيمان بالله تعالى من دفع العدد الصائر الذي يصد الدين والذنب على رأس الذي يجب اليوم على أرض الجزيرة العربية أنثيث أن فكاة العالي من المسلمين واجب وأمانة في أعناق ونأثن بعدم تأذنا لهم وقيامنا بالواجب تجاههم أنثيث وقذية إمام المجاهدين حمد صلى الله عليه وسلم قبل موته إشينا فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب أنا فيه لا أعلم الدنيا طبعت على الأكتار والمناغصات فأعلم أنك ركمت إلى الدنيا هل ستحس بالراحة وهل بعلم. ستطيب لك الحياة أخواته وتمتهت وأعراضهم هل الله وأصول أحد إليه الماس وهمهم خدم هناك بريكاً على الفاضه كفقدتمه وكم سفتوا جمعا حرا ابييا فما دع عن أي مصلحة مراعي بعد سب الله تعالى من قبل بعض العلمانيين والذنادق ولا أحد ينكر أو ينقم وأي مصلحة نروم بعد أن غرص لي بجون بلاد المسلمين من ديارنا وقطقوها من ثوق روسنا وأي مصلحة نرجو والمجاهدون يتخطفون من حولنا ويعاملون معاملة المجرمين إرضاء لأمريكا واعوانها وأي مصلحة نحافظ عليها والعقيدة الإسلامية ويمحى أثرها في المجتمع من تمكين للعلمانيين واستهداء بالجيس وستهيب من الرافضة والعلمات تغيير من المناهج الدينية لا الشرك والمشركين والتباع عن الرافضة الذين يقيمون شعاير دين وتهمهم قوات الطواغيخ خدموا السليم بعد سب الله تعالى سب رسوله صلى الله عليه وسلم من المصلح بعد تحكيم القوانين واليسم بغير ما أنزل الله تعالى عن كما يشيعه المرجفون أن الجهاد يزيدهم حماساً من يترون هذا الإدعاء ان الحقيقة أن الجهاد يفعل أكثر من إن يكشف هذه الصبتة الصبيحة ويظهرها للأيان يعرضها للفشل بحمد الله وعلى فرض صحة هذا الإدعاء إن العدو في أي زمان ومكان لا بد أن يزيد من عداوته كلما أحس بقوة خطمه لكن العذرة هي بالمآل والخاف حيث أن الرابح الرافق ومن يصبر حتى النهار فتنطلب ذروة الشدة والذى والأذى إلى حلاوة النصر ولذته ومكاثره لأن بلبتكم من جن أبي الإسلام والمسلم فإذا رأتموا وعندكم في جزيرة محمد والله عليه وسلم وأكرتم خيراتها وأقبتم فيها عمرات فإذا ألا ألاعبون لكم سلام عمرنا انزل منا ويبررون لا يستطيعون تقريبا تقريبا وانواط فقط وانواط فقط لا يمران بان هذه ما تكون فيها تضحهمها انما اصلا الشر لو كان ثالث ان اذا اخذ المن بيقول كلام من هذيك اتفقنا نفس كلمه لكن اخواني هذا هديه لم تسرد في هديه لم تسرد هديه لم <تصفيق> يستغفر الله العظيم وبتالم خطيره يقرع القدر يا ايها الانبياء ما تتروى من صوتي قد خفت في جنح الظلام في الظلمات جميعا يا اولاد والنور تقدم خلف الاركان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 إلى كل من سبقت له في الجهاد سابقة وتغبرت أقدامهم في سبيل الله يوم من الأيام إليكم يا من خفتم المعارك ودخلتم الشهداء ورويتم بجراحكم ودمائكم أرض العزة والإباء إليكم يا من أخفتم أعداء الله وأخفتم في الله إليكم يا من عرفتم معنى العزة في حمل السلاح والإعداد شخص عبير الجنة في أرض الجهاد إليكم يا من أدركتم كيف أن الدنيا حلوة خضرة ولكنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وما عند الله خير للأبرار أخصكم بحديثي هذا وفاء بحق الأخوة التي جمعتنا على طريق العزة والمجد وقياما بالنصيحة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأعمة المسلمين وعامتهم أيها المجاهد تذكر يوم أنطرت بقلبك قبل بدنك تذكر يوم أنطرت بقلبك قبل بدنك إلى أرض الجهاد الذي كان يحركك وأي شيء حينها كان يدفعك إلى فراق الأهل والأحباب والبعد عن الدار والأصحاب أي شيء حملك على أن تترك أرض الثراء والثرف والعيش الرغيد لتستقر بأرض غريبة واستتابعت عليها سنين الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ماذا كنت ترجو وأنت تؤلم على الموت نعم على الموت الذي يفر منه أكثر الناس أحسبك ستقول أنه الشوق إلى الله وطلب الجنات أحسبك ستقول تحملت الأذى في سبيل الله لأنعمة الآخرة بالعيش الرغيد والأمان الحقيقي خرجت أن تغي القتل مضان طمعا في ثواب الله والفغاء مرضاته خرجت إلى الجهاد لرقع راية الدين لتحكيم شريعة رب العالمين بعد أن حكم فينا الطاغوت وتسلق على رقابنا بالقهر والإذلال والتبعية للكافرين خرجت إلى الجهاد نصرة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان خرجت إلى أرض الجهاد لأمسح دمع اليتامة وأخفف مصاب التكالى ولأشارك المسلمين همومهم وأحزانهم لم يهنأ لي عيش لم يهنأ لي عيش وأنا أرى الكفار بجذروتهم وكبريائهم يذلون المسلمين ويتحكمون فيهم ويوزمونهم الذلة والصغار بعد أن كتب الله لهم العزة تبكت تقول قرأت كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجدت فيهما ذكر العزة والمجد والتمشين على أنها هي صفات المؤمنين وهي لهم وهم أهلها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وجدت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين متى ما تولوا عن شرع الله والجهاد فإن الله يلبسهم من الذلة والمهانة والبؤس والشقاء بقدر ما تركوا من شرعه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فلط الله عليكم ظلن لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وأنهم متى ما ركنوا إلى الدنيا وكرهوا القتال فإنهم هم غثاء بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثائستين ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقرفن الله في قلوبكم الوهم قالوا وما الوهم قال حب الدنيا وفراهية الموت ووجدت في الكتاب والسنة أنه متى كانت القوة والغلبة للكفار فإنهم لا يتركون المؤمنين ودينهم بل هم كما قال الله سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من فطاع وأن الحل حينئذ هو القتال في سبيل الله يقاتل في سبيل الله لا تتلف إلا نفسك وحلض المؤمنين حتى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أحتبك ستقول نفرت يوم أن سمعت أمر الله سبحانه انفروا خفاة وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ويوم أن عرفت ما أعده الله للمجاهدين في سبيله من الفضل والأجل الجزيل لغدوة في سبيل الله أو خَيْرٌ خير من الدنيا وما فيها وأما فضل الشهادة فهو الذي أطار النوم من عينه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 يا أيها المجاهد إني أعظك موعظة المشفق وأذكرك تذكير المحب عد أيها الأسد إلى عرينك أشمخ برأسك واسلك طريق العز الذي منحك الله إياه واحمد سلاحك قبل أن تسلب هذه النعمة واعلم أخي أن الله الذي انتنى عليك من بين العالمين واختارك للجهاد قادر على أن يخذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فاعلم أنك لم تكن مجاهدا إلا بتوفيق الله وتيسيره اشكر نعمته ليزيدك من فضله وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي ذا واحذر, واحذر أن يراك الله مع القاعدين بعد أن كنت من جنده المجاهدين وحذبه المخلصين أفلا تذكر أيام القتال الشديدة التي كانت تمر عليك بأنث وطمأنينة وتكينة من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أفلا تذكر أيام الجهاد وما كنت تحمله يومها من هم الإسلام وتحرير بلاد المسلمين من التبعية والذلة للأعداء أفلا تذكر أيام الرباط في الخنادق وما كانت عليه نفسك من ثقة بموعود الله وإعراض عن المثبتين والساعين بكل ما أوتوا من قوة لكي يصدوك عن الجهاد أفلا تذكر وقت الشدائد والبلاء الذي رأيت فيه عيانا أن الله وحده هو المتصرح في الكون لا ولا أحد سواه وأن البشر مهما أوتوا من قوة وشدة لا يساهمون عند قوة الله شيئا أفلا تذكر يوم كنت تتمنى أن تظهر برؤوس الكفرة لقتلهم وإبادتهم لا تخاو في الله لما تلاعب إني لا تساءل أين غيرتك أين غيرتك اليوم على الدين والإسلام؟ وهل اكتصرت على الإدعاء والكلام؟ أين حميتك على أخواتك المسلمات التي اغتصبن من جبل جنود الصليف؟ الذين لم يأتوا لأرض العراق وأفغانستان من جلادهم؟ لا، بل أتوا إليها من ذيارنا من جزيرة العرب وأرض محمد صلى الله عليه وسلم أين نخوتك؟ التي عرفناها أيام عدوان السوفيات واخترب وغاب عنها ما يفعله الروم من الأمريكان والبريطانيين في أراضي المسلمين التي يحتلونها من عندنا أين عزتك وإباؤك وأنت ترى الصليبيين يعيثون في جزيرة العرب معززين مكرمين وإخوانك المجاهدون إما قابع في السجن أو مقارد أو شهيد على أيدي هؤلاء الظلمة خدمة الصليب أين أنت عنهم وقد استحوذوا على على منابع النفس في جزيرة العرب بلادي وبلادك وقووا بها اقتصادهم ودعموا جيوشهم الجاتمة على كثير من ديار المسلمين أين أنت عن إخوان لك مجاهدين طال عليهم الزمان وهم في سجون الطواغيث أو الصليبيين قد أثقلتهم القيود وطال عليهم القعود ينتظرون غضبة مضرية من أسود الله تفك العاني وتنقذ الأسير أنسيت أن الجهاد فرض عين عليك حتى تستربت ديار المحتلة أنثيت أنه لا واجب أوجب بعد الإيمان بالله تعالى من دفع العدي الصائل الذي يفسد الدين والدنيا وعلى رأسهم جيش الصليب الذي يجتم اليوم على أرض البيجرة العربية أنثيت أن ذكاك العاني من المسلمين واجب وأمانة في أعناقنا ونأثم بعدم تأرنا لهم وقيامنا بالواجب تجاههم أنثيت وصية إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته حين قال أخرج المشركين من جزيرة العرب يا أيها المجاهد إن كان الذي أقعدك عن الجهاد اليوم استبطاء النفر وطول الطريق ووحشته وقلة السالكين أتذكر أن هذه سنة الله بكونه إذ لا يهب النفر سبحانه للمتعجرين ليبتل الناس بمثل هذه المعوقات ليظهر حزبه من حربه وليمحص المؤمنين من المنافقين وليميز الخبيث من الطيب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم أن الدنيا طبعت على الأكتار والمنغفات فهب أنك ركمت إلى الدنيا فهل ستحس بالراحة وهل ستطيب لك الحياة من يفضل الدنيا على الآخرة هل كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هل الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساشم ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن كان الذي بك أخي المجاهد هو شدة البلاء والسعب والعناء وتكالب الأمم علينا فتسل عنه بذكر أهوال يوم القيامة وحر النار وكربات الموقف واختراط والقبر وفتنته وعذابه هل بك على احتمال عذاب الله من طاقة وقالوا لا تنشروا في الحر قل نار جهنم وأشد حرا لو كانوا يفقهون أي حياة يعيشها ذلك القاعد ليتشعري كيف صلاته وصيامه وحجه وجميع عباداته أما والله لو كان في قلبه بقية حياة لما ذاق لها فشوعا ولا طعما ولأدرك أنها ضعيفة الأثر وغاية ما فيها ظاهر الصور إذ لم تنهه عبادته عن الفحشاء والمنكر وأي منكر أعظم من قعود مجاهد عن الجهاد الواجب ثم العيش في دنيا يستعلن فيها الكفر والفسوق والعصيان قال ابن القيم رحمه الله وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنكهك وحدوده تضع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخف كما أن المتكلم جيباط لشيطان الناطق وهل بلية الجيل إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآشلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم المتحزن المتلمر ولو نوزع في بعضنا فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد تعمل مراتب الإنكار الثلاث بحسب وسعه وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل وقد ذكر الإمام الأحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا فقال يا رب كيف وفيهم فلان العابد قال به فابدأ فإنه لم يتمع الرجل في يوم قضي فذكر أبو عمر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه قل لفلان من ذاهب أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به الحز ولكن ماذا عملت فيما مالي عليك فقال يا رب وأي شيء لك علي قال هل وليت في وليا أو عاديت في عدوا انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله وإن سولت لك نفسك أخي المجاهد فظلمت أن سابقتك في الجهاد تغني عنك وتبرئ ذمتك فهذه التي أعيدك بالله منها وهي أن تكون منسناً بجهابك على ربك هو الذي لولاه ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لقد كان كعب بن مالك رضي الله عنه من أطحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد معه المعارك فلما ضعفت نفسه يوم العصرة وقعد عن الجهاد حصل ما حصل مما لا يخفات حيث هجره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون ولم يعبروه واتهمه, واتهمه بعضهم بالنفاق ولولا رحمة الله به لكان من الخاسرين وأنزل الله فيه وفي صاحبيه آيات عظيمة لتكون رحمة درس لكل صادق من المجاهدين اجتمع عليه اعداؤه من شياطين الانس والجن ونفسه الضعيفه فذلت به القدم وتكاسل عن الجهاد لقد تعب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تابع عليهم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 ولا ينالون من عدو النيلى إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة طغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ثم أعلم أخي أنك أنت المحتاج إلى جهاد لنفع نفسك وتخلص رقبتك من النار ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين ولم تنفع تسابقتك إن تخليت عن الجهاد وسيورث الله مجد الجهاد وعزه لقوم آخرين يحبهم ويحبونه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أنثالكم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ولن يتوقف نصر الجين على جهادك فالأمر الله ما لا راد له وحزبه هم المنصورون وجنده, وجنده, وجنده هم الغالبون وزينه هو الظاهر ولو كره المشركون ومع ذلك فأنت مطالب لحق الله الذي أوجبه عليك يا أيها المجاهد إن كان الذي أقعدك عن الجهاد شبهات ووساوس فاستعذ بالله منها ومن أهلها واعلم أنك مهما أردت الاستقامة على شرع الله فلن يترفك شياطين الإنس والجن فلس يبدنون جهدهم لصدك عن كل طاعة تالوا قدروا على إخراجك من الدين لفعل قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لبي في بأضرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدعو عرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعطاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله من يكثله الجنة ومن قتل كان حقا على الله من يكثله الجنة وإن غرق كان حقا على الله من يكثله الجنة أو وقفته دابته كان حقا على الله من يكثله الجنة أعلم أن المرجفين قد أثنين عليك في الكلام والوصالح المتوهمة وأطالوا عليكم بالتشكيك بالجهاد في جزيرة العرب وأنه لا فائدة منه وأن ضرره أكبر من نفعه ولكني موصيك بأن لا تسمع لأقوال الرجال وأن تسمع بقول الكبير المتعان يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم للحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا الآخرة إلا قليل إلا تنشروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضعوا شيئاً والله على كل شيء قدير دع عنك المصالح المتوهمة فأي مصلحة نراعي بعد فجدات الله تعالى من قبل بعض العلمانيين والزناهقة؟ ولا أحد ينكر أو ينتقم وأي مصلحة نروم بعد أنغل الصليبيون بلاد المسلمين من ديارنا وقففوها من فوق غروسنا وأي مصلحة نرجو والمجاهدون يتخطفون من حولنا ويعاملون معاملة المجرمين إرضاء لأمريكا وأعوانها وأي مصلحة نحافظ عليها والعقيدة الإسلامية, الإسلامية تنحر والعقيدة الإسلامية تنحر كل يوم ويمحى أثرها في مجتمعنا فمن تمكين للعلمانيين واستهزاء بالدين وتقريب مع الرافضة والعلمانيين وتغيير للمناهج الدينية إلى حماية الشرك والمشركين والدفاع عن الرافضة الذين يقيمون شعاير دينهم وتحميهم قوات الطواغيخ خدموا صريب أبعد سب الله تعالى سب رسوله صلى الله عليه وسلم من المصلحة أبعد تحكيم القوانين وضعية والحكم بغير ما أنزل الله تعالى مصلحة أبعد طمث معالم الدين لنفوس الناس مصلحة إنك إذا استحضرت كل هذه الأمور لم تترف لتلبيثهم وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور ما يكشف الله به وساوس إبليس وجنوده وفيه من الوضوح لا فيما في باب التوحيد والجهاد ما رحم الله به الناس فلم يقوجهم إلى كثير عمائم بمعرفة الحق فاطرأ كتاب ربك وصنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتفقه بدينك واهتدي بهدي العلماء الصادقين الذين يهدون بالحق وبه يعدنون وهم لا يخفون على ذي الفطر السليمة فمن علاماتهم أنهم يتبعون القول بالعمل فمن صالف قوله فعله كان حريا بالخيانة أو الضلالة أما الذين على باب السلطان يتوافدون وله يتذلفون فهم طلاب الدنيا وأصحاب الهوى وإن رأيت علانيتهم تخالف سرهم وكذلك أهل المصالح الدنيوية المتسلقون على الأحداث الذين لا, لا يثبتون على مبدأ ولا يلتزمون بهداية إلا ما تيثر أمره وتهل مركبه وانساب تياره فإذا عاكسهم التيار رجعوا من أول الطريق وربوا من الغنيمة بالإياب أيها المجاهد ها أنت ترى بعينك من خلال تتبع التاريخ ومثال الأحداث كيف أن الكفار كل يوم يزيدون في عداوتنا وإذلالنا وقهرنا وإفساد ديننا ودنيانا حتى لولا لم يكن سمة جهاد وترى أن هذا الاضطراب في العداوة صار شيئا مألوفا لا يستنكر لا سيما إذا استحضرنا إفساد ديننا بشكل أكبر وها أنت ترى أن المتغير في الأمر أن ناصرنا نمال منهم كما ينالون منا ونؤذيهم كما يؤذوننا ونخوفهم كما يخوفوننا وأننا بجهادنا نفسد عليهم فرطهم التغريبية والإستاذية في بلاد المسلمين عن كما يشيعه المرجفون من أن الجهاد يزيدهم حماساً لمثل هذا الإستاذ إذ أن الحقيقة أن الجهاد لا يفعل أكثر من أن يكشف هذه الفرطة الصفية ويظهرها للعيان فيعبضها للفشل بحمد الله وعلى فرض صحة هذا الإدعاء فإن العدو في أي زمان ومكان لا بد أن يزيد من عداوته كلما أحس بقوة خصمه ولكن العذرة هي بالمآل والخاتمة حيث أن الرابح الظاطر هو من يصبر حتى النهاية فتنقلب ذرة الشدة والبأس والأذى إلى حلاوة النصر ولذته ومكاسبه أخي المجاهد وقد رأيت هؤلاء الطواغي في بلاد المسلمين وهم ينفذون أوامر أمريكا ولمنعها من الصليبيين واليهود فلا ثم مصلحة ترجح على مصلحة إظهار التوحيد والصدع به وجهات ولو أدى ذلك إلى قتل النفوس ونقص الأموال والأنفس والثمرات فكل ذلك يهون في سبيل الله حتى يحكم شرع الله ويسود أمره ويكون الدين كله لله أيها المجاهد إن كان الذي أقعدك اليأس والملل فلا تستثم له وستجد من الشواهد الشرعية والواقعية ما يبعد في نفسك الأمل ويجدد النشاط فهذا ربك سبحانه وتعالى يقسم بأن النص لنا وأن الأرض ميراتنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يأثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عائدين ولقد تبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون قال ابن السعدي رحمه الله تعالى لقد تبقت كلمتنا التي لا مرب لها لعبادنا المرسلين أن لهم النصرة على أعدائهم بالفجة والقوة وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم استاعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء تعالى فاقتل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل أو ذل بذل, بذل يعز الله به الإسلام وذلماً يذل به الشرك وأما واقع المسلمين فهو على صورتين متناقضتين تماما صورة فوداء قاتمة ملؤها الشرك والكفر والنفاق والعصيان والظلم والبغي والفجور تغطي العالم أكثره ويعيش فيها المسلمون حياة الهامشية والذلة والتبعية نصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبارعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وفركتم الجهاد فلق الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم صورة أخرى مضيئة الشعب بالنور والإيمان والهدى والتقى والعفاف تبرج في ذراها الشباب الموحد المجاهد الذي لم تألف نفسه حياة الهون والذل وهذه الصورة وإن كانت صغيرة محدودة إلا أنها كل يوم في الدياد اشتاح معاقل الظلام لتشرق فيها شمس الحق والإسلام والصينة هي صغيرة محدودة لكنها تنم وتترد ولا تنقص ولا تتراجع حتى يقيم الله الخلافة الراشدة التي تملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا فلتكن نصب عينك هذه الصورة المضيئة التي ما بقيت بعد إذن الله إلا بتوحيده والجهاد في سبيله فأسهم بجهدك لتوسيع دائرتها وإبقاء جدوتها يا شباب الجهاد إن نفوسكم أبية فلا ترضوا في دينكم الدنيا وإلا فأي عيش يطيب لمؤمن بالله محب لدينه وهو يرى حال الجزيرة العربية اليوم ألا نعقل أن الأعداء يكيدون لنا ويريدون منا أن نحتجع ملتهم وأن نميل مينا عظيما وأنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم وارتددنا على أدبارنا خاسرين يا شباب الجهاد أنها وصية مشفق وناصح اتقوا الله في أمتكم فهي اليوم في أمثل حاجة لكم وإن اليوم يوم من أيام الله فأل الله من أنفسكم خيرا واصدقوا الله يصدقهم وتخلصوا من الدنيا وشهواتها والتعلق بها وبزخرفها فاليوم يوم النزال والقتال وليس يوم الدعاة والقيل والقال فنصر الله للجعطى من أعرض عن الجهاد وعدوه همسكم بالزناد وسأييد الله لين من أعطى في دينه الدنية وعدوه قد استعدد في سبيل صليبه المنية أي نصر ننتظر ونحن في الوضاء تلاهون وأعداؤنا للغزر المستعدون بي ومحتلون فرج يأتي ونحن في طلب الدنيا والمال في سعي حتيث وما للجهاد من وقتنا قليل ولا كثير ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس يا أهل الجهاد وشبابه إني أخاف عليكم يوم التنان يوم الحشر والمعاد يوم تسألون عن الصليبيين وما فعلوا في جزيرة العرب وأنتم عنهم معرضون وعن أكثر من مليون ومئتي ألت قفل العراقي يموتون بسبب الحصار الذي فرض عليهم من بلادكم بواسطة جنود الصليب وأنتم في غفلة سادرون وعن بيوت تهجمت وقرى أبيدت وأعراض منتهكت على أيدي غزات يبيتون في دياركم وأنتم عنهم ساكفون ماذا سنقول لربنا غدا عن دولة الإسلام طالبان التي قصفت بطائرات الصليبيين التي وفر وقودها من بلادنا وحملت بارجاتها بحارنا واصطفت أساطيلهم في أراضينا وماذا سنقول لربنا غدا يوم يسألنا عن سب الرافضة للصحابة في بلادنا جهارا نهارا وإهانتهم قبور بعضهم والغلو في بعضهم الآخر ودعائها من دون الله بجوار الحرم المدني وكلنا على علم بذلك ودراية ولكن لا نحرك ساشنا وماذا سنقول لربنا غدا يوم يسألنا عن طاغية من طواغيك الصليب أتى إلى القرب من حرم الله واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه ويدشبغ بنساء المسلمين على مرأة ومسنع منا يا أهل الجهاد وشبابه إني أخاف علينا جميعا من غير الله وأخفى علينا نقمته إن تركنا الجهاد وخذلنا المسلمين في وقتهم أحوج ما يكونون فيه إلى نصرتنا هل أين من عذاب الله إذا نزل بسبب خبلان المسلمين وإعانة الكفار عليهم فإنه ليس بيننا وبين الله تعالى نسب وما ربك بظلام للعبيد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ يقبل امرأة مسلما عند موطن تنتهك فيه خرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نطرته وما من امرئ ينصر امرأا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من صرمته إلا نطره الله في موطن يحب فيه نطرته أنثيتم كيف تبح المسلمون في بغداد ذبح النعاج يوم أن تركوا الجهاد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأمنه إليه تخشون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خافة واعلموا أن الله شديد العفاق ألا تخشون أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فتريدوا الجهاد فلا تستطيعوه وإني أدعوكم اليوم للجهاد في سبيل الله وبرد المحتلين ترك الدعاة والركون للدنيا ولا تعتذروا في ترش جهاد بأعذار القاعدين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وشغلتهم الحياة الدنيا وزفرفها فإني والله لكم من الناصحين وعليكم من المشفقين ولست بأعلمكم ولا أفضلكم ولكن رب حامل سكه إلى من هو أفضل منه ورب مبلغ أو عامل كامل اللهم هل بلغ اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد أخوكم أبو هاجر عبد العزيز بن عيش المقرم جزيرة العالمين